تِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرُنَّ عَلَى اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُ ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعَظَّبُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ذالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحروا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 أَسْكِنوه مِن حَيْتُ سَكَتُ مِوجِذِكُمْ وَلَا تُبَّهَُّ للتُبَييبُوا عَلَيْهٍِ وَإِن كَُّ أُلَاتِ حَملِم فَأَم فِقُ عَلَيْهِ خَتَّ يَضَعنَ خَمْلَهُ فَإِنْ أَ الضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهُ أُجُورَهُ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 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَعْتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا قِسْطًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلع عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن للتعلَ أن اللهَّ على كلُّ شيءَ قَدير للتعلَ أن اللهَّ على كلُِ شيءَ قَد وَأَ اللهَّه قَذ خااقَكُ شيءَ عِماء